أحبتي عندنا استعداد نشكو لبعضنا ساعات لكن في جفاء بيننا وبين الله عز وجل في جفاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لو بدأ من أن نشكو للبشر ساعة فرشت سجادتك وصليت عشر دقائق وقلت يا قريب يا رب اللهم اجعل لي من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ابن عباس سافر لا اتصالات ولا جوالات ولا يستطيع أن يطمئن على أهله وعنده ابنية تساوي عندها الدنيا وما فيها. رجع بعد سفره متجه إلى بيته أول ما دخل إذ بذاك الرجل يفاجئه ابن عباس عظم الله أجرى كذلك شوف صدمه وانظر إلى الفاجعة من جربها يعرفها نزل من ذابته وأخذ بخطام ناقته وربطها في نخله ثم أخذ وضوء ثم توضأ وقال الله لما انتهى من صلاة جاءه الناس يا ابن عباس يأتيك الخبر بموت ابنتك ما سألت ما ذهبت البيت تنظر ما الخبر كيف ماتت مباشرة صليت اسمع الإجابة قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظن أنهم لاquent ربهم وأنهم إليه راجعون. نعم، إلا على الخاشعين اللي ذاقوا طعمها. اللهم إنا نسألكم فق. فقال لهم الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وأنا صبرت وصليت وأحسني مرتاح. ماذا تظن؟ قال في سجود. الله أعلم. وأنا وإياك تأتينا الأخبار كم مرة حينما داهمتنا المصائب والأخبار التي هزت أفيدتنا قمنا نصلي ركعتها ونقول لله ما نعزل ونسأل الله أن يربط على قلوبنا من يفعل هذا والله ينجو يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إذا كان الله معك فأين مصائفك؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون